إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من أقوال الملك عبد العزيز آل سعود إن أفضل الأعمال كلمة حق تقال وان اضل الاعمال معرفه الحق واهماله علم عبد العزيز آل سعود عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملوكها ووالد جميع حكامها حتى اليوم أطلق عليه الإنجليز لقب نابليون الجزيرة العربية ولد بالرياض في عام 1880 وفي الثانية عشرة من عمره رحل إلى الكويت مع عائلته بعد أن فقدت سلطانها على نجد على يد آل رشيد تولى زعامة آل سعود وهو في الحادية والعشرين من عمره واستطاع بقوة صغيرة جدا انطلقت من الكويت استعادت مدينة الرياض عام 1902 ثم تتابعت معاركه ضد آل رشيد المدعومين من القوات العثمانية حتى تمكن من السيطرة على نجد عام 1912 وبعدها الإحسان خاض أيضا سلسلة من المعارك ضد الشريف حسين انتهت في عام 1926 بضم الحجاز وأصبح ابن سعود ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها في الثامن عشر من سبتمبر عام 1932 وبعد اتساع أرجاء الدولة أصدر الملك عبد العزيز مرسوما بتغيير اسمها إلى اسم المملكة العربية السعودية بعد تأسيس الدولة قام بالعديد من الأعمال لتوطيد أركانها ووضعها على طريق الحداثة منها توطين البدو للقضاء على القبلية والفوضى والعناية بشؤون الأمن والتعليم النظامي والصحة وإدخال وسائل المدنية الحديثة رغم معارضة بعض المتشددين انتقل الملك عبد العزيز آل سعود إلى رحمة ربه في التاسع من نوفمبر عام 1953 عن حوالي 73 عاما مثل من أمثال العرب في الجاهلية إن البغاثة بأرضنا يستنسر البغاث هو فرخ لأضعف أنواع الطيور ويستنسر أي يصبح كالنسر في القوة ويضرب هذا المثل للقوي يستجير به ضعيف فيقوى به ويعز كما يضرب أيضا لقوم تغري شدة ضعفهم صغار الآخرين بالاستقواء عليهم والتحكم فيهم إن البغاثة بأرضنا يستنسر علم جوارح الطيرة الطيور الجارحة هي كل الطيور المفترسة التي تسعى للحصول على غذائها أثناء النهار وتصنف علميا تحت رطبة الصقريات. تضم هذه الرطبة كل أنواع العقبان والنصور وكذلك السقور والحداء بأنواعها أقوى هذه الأنواع وأكثرها شجاعة هي العقبان تتغذى على الحيوانات الحية التي تنقض عليها من الجو وتحملها بين مخالبها إلى أماكن آمنة على عكس العقبان فإن النسور لا تهاجم الحيوانات وإنما تكتفي بأكساد الحيوانات الميتة طعاما لها السقور والحدأ بأنواعها تشترك في كثير من صفاتها وطبائعها مع العقبان ولكنها أصغر منها حجما وأرجلها مكسوة بالريش حتى الأصابع طرفة يا ربي ما هذا يا جوحة؟ هذا صقر اشتريته من أطفال سزق بدرها من واحد فقط هل تصدقين؟ ولكنه ميت يا جوحة أعلم أنه ميت ولماذا اشتريته إذن؟ لأن هذا الصقر لو كان حيا لما استطعت شراءه بمئة درها من يا أم جوحة خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر